لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذلة وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا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 والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وتهكم لله ما لهم من الله من عاصم انما اوشيت وجوههم قطا من الليل مظلما أَلاَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلاَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِنَّنَا نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَا كَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرْكَاءُكُمْ وَإِنَّنَا نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَا وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُ فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين فكفى بالله شهيدا هناك تبلو كل نفس ما أسلفت هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحت وردوا إلى الله مولا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَسْكِرُونَ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ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 وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون فقل افلا تتقون فذلكم الله فذلك الله ربكم الحق فذلك بعد الحق الا الضلال فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنا تصرفون، فأنا تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقون أنهم لا يؤمنون. كذلك ح. كلمة ربك على الذين فسكوا أنهم لا يؤمنون قل أل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل أل الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانات فكون فانات فكون قل هل من شركائكم من من يهدي إلى الحق قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق قل الله يهدي للحق, الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن أم لا يهدي إلا كيف تحكون؟ فما لكم كيف تحكون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنّ. وما يتبع أكثرهم إلا ظنّ. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إن الله عليم بما يفعلون ان الله عليم بما يسألون وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وما كان هذا القرآن أن يفتغى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب ولكن تصدق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ولكن تصدق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ تقعتم من دون الله أن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمهم ولما يأتهم تأويله. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمهم ولما تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنَّ 129. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريئ مما تعملون 120. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم ومنهم من يستمعون إليك ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون أفأنت تسمع الصم ومنهم من ينظر إليك ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهذّلهم ولو كانوا لا يبصرون أفأنت تهذّلهم ولو كانوا لا يبصرون إن الله لك ناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعرفون بينهم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعرفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينا نَكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى يَنكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَإِنَّ نَكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى يَنكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون فإذا جاء رسول هُمْ لَا يُغْلَبُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لا أملك لنفسي ضرّ ولا نفع إلا ما شاء الله. ولا أملك لنفسي ضرّ ولا نفع إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. لكل أمة أجل.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 أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ أَلَمْ وَقَدْ كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ أَلَمْ وَقَدْ كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوَّقُوا عذابَ الخلدِ هل تُجْزونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ثمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوَّقُوا عذابَ الخلدِ هل تُجْزونَ ويستن بونك أحق, احق هو قل إي وربي إنه لحق وما أن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 فبذلك فليفرحوا هو خير فجعلت منه حراما وحلالا. قل أرأيت ما أنزل الله لكم من رزق فجعلت منه حراما وحلالا. فجعلت منه حراما وحلالا. أهى الله أذن لكم أم على الله تفترون فاجعلتم منه حراما وحلالا وَمَا ظَنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يشكون وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ من وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْ dia berkata: "Tiada zat di bumi, atau di الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لهم البشرا في الحياة الدنيا وفي الآخرة.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 إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هو السميع العليم هو السميع العليم أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الضن وإنهم إلا يخطئون إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا قال اتخذ الله ولدا سبحانه سبحانه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 جديد بما كانوا يكفرون.